صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والطور وكتاب مسطور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 إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما أتاهم ربهم ووقعهم ربهم عذاب الجحيم كله وشرب هني أم بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم دريتهم بإيمان ألحقنا بهم دريتهم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 يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا وَيَطُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أن تَبِني عَمَّاتِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ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 أم يريدون كيدا فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّ مَا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْكِسْفَ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطٍ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ